عبس وتوالى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يذكر أو يذكر فت فعه الذكر أما من استغنا فانت له تصدام وما عليك ألا يذكر وأما من جاء ك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة برفعة مطهرة بأيدي سفرة كرام ببرة قتل الإثم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 انقغ الغلبا وفاكهتا وابا متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الساعه يوم يفر المرء من اخيه وام وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره وترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة